السجلو جن ناتول و نار و انا المغامر والغيما السجلو جن ناتول و نار و المغامر والغيما انا وادج انا ود جوى الذكريات مريره والان انتظار مريره والان طلع النهار على الدونه وعلى ايام طلع نهار وليل السجوني يلفوني وتضمني الهمم الكبار والآه بعدل آه والزف رت شعري والشعاء والآه بعدل آه وال زفف طوق شعري والشعره ولكل آنٍ لذة ولا ضن وشغوق واستظلا السيجن جنات ونار وانا المغامر والغمار السجل جن ناتول وانا المغامر والغمار انا ود جا والذكريات انا ود جا والذكريات مريره والانتظار مريره والانتظار رباه عفوك انها هذا القلب بالشكوى يا هارو لا اشتكي لو شكيت السماء معن بحار روحي طليق في الدنا والجسم يحكم كل اسار روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الاسار لكنها ان سما كلوم من ويسد فو تا تدار السجن جن ناتون نار وانا المغامر والغمر السجن جن ناتون نار وانا والغيم هارون انا ود جا والذكريات انا ود جا والذكريات مريره والانتظار مريره والانتظار